بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يرواية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ لَدُنَّا بَأْسٌ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُنذِرُ النُذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إلى شيء قُرِنَ خُشْعَنَ بَصَارُهُمْ خُشْعَنَ بَصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطَعِنَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فانتقى الماء على 114. قد وحملناه على ذات ألواح ودسر 115. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 116. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي وندر وَلَ قدَدِي يَ السَّرنَ الْقُرآانَ للذِكرِ فَهَن مِن مُدكِر كَذَّبَتْ عَُ فَكَييفَكَانَ عَذاابِ وَنُدُ إِا أَغْسَلنَا عَلَيْهِم رحًا صَْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسم مُسْتَمرِرٍ تَنزِع النَّ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 إنا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ظلال وسعر نولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر فيعلمون غدا من الكذاب نشر إنا مرسل فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر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 عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّدْرِ